تلاوت استاد محمود به جرمی شامل آیات پنجم تا بیست و چهارم از سوره مبارکگی فاطر به مدت سی دقیقه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرح الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا جاعل لائكثير رسولا اولين يات من في الخلق ما يشاء إن الله افتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك ورسيل له من بعده وهو العزيز يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من الله عليكم هل من خالق غير الله يرزق کون می نسما رسل من قبل وإلى الله وعد الله حق الشيطان لكم عدوا فاتخذوا عدوا إنما I've found Amen. In. Mm -hmm. Good, Good day. Day. لَيَغْلُو عَدْلُ كَيْمُ طَيْمُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَغُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ وما, وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَىٰ وَلَا تَوَلُّ إِلَّا بِرَحْمَةِ وَمَا يعمل إن ماذا لك عالم يسيد وما يستوي البحر وَتَرَى الْفُلْكَ تَجْرِي سخّر الشمس القمر، ذالكم الله ربكم لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَتَّقُونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ولا يا أيها الناس أن تمر الفقراء. وَلَا الْحُلُومَ In Nauru In... no, no. آن <تصفيق> ثُمَّ أَخْلَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ Surah al وَمِنَ الْجِبَالِ جُهُمْ من الناس دنگران